ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهداه هدى الله أي يُؤتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم أو يُحاججكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم